قال rasulullahi sallallahu, kalahi wasallam. Ida daħħal ramadan ja fottihat abu abu sema, ja ulikat abu abu gehanem, ja sulsile tissejaatin, ja firjuaja, ida ġa ramadan ja fottihat فتحت أبواب الرحمة وفي رواية الترمذي وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان فاللهم برحمتك جعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين